اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ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 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً كَانَتْ ظَالِمَةً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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ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 ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من وقبلك من رسول إلا نوحي, إلا نوحي إليه أنه لا إله إِلَّا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فَأَفَتَقْنَا هُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سبلا لعلهم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 مَتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَفَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ولا, ولا هم ينصرون بَلْ تَأْتِين بغتة فَتَبَهْتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوما القيامه فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها اتينا بها وكفنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضيئا وذكرا للمتقين الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ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 قال اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ فُسِّلَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ يَتَكُم إِن كُنتُم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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, وأوحينا إليهم فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِئْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 فنَكجَّينهُ وَأَهْهُ مِنَكَرربِ العظم وَنَصَرناهُ مِنَ القَوْومِ الذيينَ كَذَّوا بآياتنَ إم كانَانوا قَوْمَ سَءِم فَأَغَْقَنهُم أَجمَعين وَد دَسُ لَمَانَ إذ يَحكُمان فِي الحَرْثِ إذ نَفَشَد فيِيه غَنَمُ القَووم اذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطيور و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 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدَنَوْا لِإِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فنادى, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِن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 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن هُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّلَ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الذين كفروا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 لو كان هؤلاء الياء تم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها كثير لهم فيها كثير لهم فيها كثير وهم فيها لا يسمعون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 لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتنقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطيه السجل للكتب كماَمَا َدَنَّ أَوْوَلَ خَلْق نُيدُ وَدَ عَلَنَ إِ كُنَّ فَعلين وَلَقَدِكَتَبنَا فيِي الزَّبُورِ مِن بَعد الذِكْرِ أن الأرض أن الأرضَ يَرِثُهَا عبادَ الصَّالِحُون.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 فَإِن تَوََّ فَقُلآذَ تُكُمْ علىلَ سَو وَإِن أَدِرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعيدُ مَا تُوَدُون إَِّ يَعْلَمُ الْ الجَهْرَ مِنَ القَوْولِ وَيَعلَمُ مَا تَكْتُمون وَإِن أَدِرِيلَ عََّ فتْنَةَُّكُمْ وَمَتَعٌُ إلَ حين.